بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَنَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُغَيِّرُو عَذَابِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ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 يُبْتَمُّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّغَيِّرُونَ 119. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 110. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم ينقصوا لا يكم احد فانم فاتم اليهم معهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ